فَقُمْ قُضُّ مِنْ سَفَعِ السَّمَاوَاتِ فِي أُمٍّ وَأَرْحَافِ ثُرِثْنَا آلِ إِبْرَاهِيمَ أَمْرَذَا وَثُمَّ فإن أكردوا فقل أنذوتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وسمود إذ جاء Wow. وَإِن جَنَّ لَنَا فِينا مَن كَانُوا Thank you.